إ ن الله مع الذين ا تقوى ا اللهم محفرين ا ل ل ل ح ا ا ن ن ت ج م ا ل ع لكم ي ك وبركاته م ورحمة الله وبركاته م ح ا ض ر ة اليوم بعنوان ا ل ص ل ا ة عمود ا ل إ س ل ا م وهذا العنوان هو ا ل ق ت ب ا س من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابت الذي قال فيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة سنامه الجهاد في سبيل الله ا ل ص ل ا ة أ ص ب ح ت عمود ا ل إ س ل ا م لما لها من خصائص تتميز بها عن ب ق ي ة العبادات أ و ل هذه الخصائص أ ن ا ل ص ل ا ة من أ و ا ئ ل ما فرض في دين ا ل إ س ل ا م رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام دعا الناس للتوحيد. بعد مباشرة أمرهم بالصلاة في مكة قبل الهجرة الى التوحيد بعدهم ب ا ش ر ة أ م ر ه م ب ا ل ص ل ا ة في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف أ و ل ما فرض من أ م ر ا ل إ س ل ا م ا ل ص ل ا ة و كذلك أ و ل ما يسال ُ عنه العبد في قبله من عمله ا ل ص ل ا ة إ ذ ا صلحت نظر في سائر العمل و إ ذ ا فسدت خاب وخسر وكذلك آ خ ر ما يرفع من الدين ا ل ص ل ا ة ف أ و ل ا ل أ م ر ا ل ص ل ا ة و آ خ ر ه ا ل ص ل ا ة و ا ل أ م ر إ ذ ا ذهب أ و ل ه وذهب آ خ ر ه فقد ذهب جميعه اذن إلا ا ل إ س ل ا م يقوم م ع ظ م ة ا ل ص ل ا ة و يزول ا ل إ س ل ا م إ ذ ا زالت ا ل ص ل ا ة من خصائصها أ ن ه ا م ف ر و ض ة على الرجل و ا ل م ر أ ة الحر والعبد الغني والفقير الصحيح والمريض المقيم والمسافر كلهم مفروضه عليهم ه ذ ا ا ل ص ل ا ة لا ت ص ب ط عن ا ل إ ن س ا ن ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل بخلاف العبادات ا ل أ خ ر ى ت ص ب ط في حال دون حال وتجب في حال دون آ خ ر لكن ا ل ص ل ا ة لا ت ص ق ط ما دامت ر و ح ا ل إ ن س ا ن في جسده ثم إ ن ع ظ م ة ا ل ص ل ا ة جعلت منها عمود ا ل إ س ل ا م وفرضها الله جل وعلا في ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج من فوق سبع سماوات إ ذ ا كان العبادات شرعت في ا ل أ ر ض ف ا ل ص ل ا ة شرعت في السماء وشرعت خمسين ص ل ا ة يسر الله جل و علا على العباد فجعلها خمس صلوات و هذا ب ي دلاله على أ ن الله يحب من العباد أ ن يداوموا على ا ل ص ل ا ة لو بغيت ا ل ص ل ا ة على حالها خمسين ص ل ا ة لكان الناس طول اليوم في ص ل ا ة ينتهوا من ص ل ا ة و يدخلوا في ص ل ا ة يفرغوا من ص ل ا ة و يدخلوا في التي تليها لو كانت خمسين ص ل ا ة م ق س م ة على اليوم على أ ر ب ع ة و عشرين س ا ع ة يكون الناس دائما في ص ل ا ة و ما حيتفرغوا لا لعمل و لا د ر ا س ة و لا و ظ ي ف ة و لا أ ي أ م ر من أ م و ر الدنيا و ه ذ ا في دليل على أ ن الله يحب ا ل ص ل ا ة و يحب من عباده أ ن ي ك س ر و ا من ا ل ص ل ا ة و أ ن يداوموا عليها و أ ن يكونوا دائما في ص ل ا ة فهذه بعض الخصائص التي لهذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة حتى أ ن أ ه ل العلم تكلموا في كفر تارك ا ل ص ل ا ة حكم عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه كافر فقال العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر حكم عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالكفر والكفر معناه الخروج عن الدين و ا ل ر د ة لكن العلماء ي خ ت ل ف و ا هل هو كفر أ ك ب ر أ م أ ن ه كفر أ ص غ ر لا يخرج من ا ل م ل ة و لا يخلج في نار جهنم و كلهم اتفقوا على أ ن تارك ا ل ص ل ا ة كافر إ ذ ا كان ك ف ر أ ك ب ر فهي الطامه الكبرى معناها لا يصلى عليه اذا مات و لا يعزى فيه و لا يغسل و لا يكفن و لا يدفن في مقابر المسلمين و لا ي ر ف المسلمين ليس له نصيب في الميراث يفرغ بينه وبين زوجته و يفرغ بينه وبين أ و ل ا د ه إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م ا ل ك ب ي ر ة ا ل خ ط ي ر ة ا ل م ت ل ت ب ه على الكفر و من أ س ب ا ب ه ترك ا ل ص ل ا ة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ خ ب ر أ ن من ترك الصلاه ف ا د كفر بغض النظر عن التفصيل و الكفر ج ر ي م ة يحذر منها أ ي إ ن س ا ن عاغل بل كان أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إ ل ى عماله في الامصار و المدن قائلا في ا ل و ص ي ة للعمال و ا ل و ل ا ة كان يقول لهم إ ن من أ ه م أ م و ر ك م عندي الضلاء فمن حافظ عليها كانت له نورا و ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة و من ضيعها فهو لما سواه أ ض ي ا ع و لا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة و قدر ا ل إ س ل ا م عند ا ل إ ن س ا ن يكون ب م ع ر ف ة قدر ا ل ص ل ا ة عنده فمن عظم ا ل ص ل ا ة عظم ا ل إ س ل ا م و من اتهان س ب ا ل ص ل ا ة اتهان س ب ا ل إ س ل ا م و من ترك ا ل ص ل ا ة فلا حظ له في ا ل إ س ل ا م إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن له ميزان يعرف هل هو يعظم ا ل إ س ل ا م أ و لا يعظم ا ل إ س ل ا م هذا الميزان هو ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان معظم ل ل ص ل ا ة مهتم ب أ ح ك ا م ه ا و مهتم ب إ ت ق ا ن ه ا بزمانها و مكانها و شروطها ذلك يعني أ ن ه مهتم ب ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ ه م ل ا ل ص ل ا ة معناه هو مهمل للاسلام إ ذ ا لم يعظم ا ل ص ل ا ة معناه لم يعظم دين ا ل إ س ل ا م لذلك كانت هي عمود ا ل إ س ل ا م والعمود هو الذي ترتكز عليه دعائم الخيام العمود عند العرب هو العمود الذي يكون في وسط ا ل خ ي م ة وتشد عليه ا ل أ ط ر ا ف و ا ل أ و د ا د والحبال إ ذ ا غاب هذا العمود يكون ا ل ف ص ط ا ط و ا ل خ ي م ة ب ا ئ م ة إ ذ ا ص غ ط هذا العمود ت س غ ط ا ل خ ي م ة ويسقط ا ل ف ص ط ا ط يعني العمود الذي يكون في وسط ا ل خ ي م ة يقول هو ع ل و ه الارتكاز والثغل وتشد عليه ا ل أ و ت ا د والحبال بالاطراف ما دام هذا ا ل ع م و د قائما تكون ا ل خ ي م ة ق ا ئ م ة إ ذ ا سقط هذا ا ل ع م و د تسقط ا ل خ ي م ة د م ع ن ا أ ن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا قامت ا ل ص ل ا ة يقوم ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا انهدمت ا ل ص ل ا ة ينهدم ا ل إ س ل ا م فامر ا ل ص ل ا ة أ م ر عظيم و تعظيم ا ل إ ن س ا ن ل ل ص ل ا ة هو من تعظيم شعائر الله و من التعظيم لله الذي أ و ج ب ه ذ ه ا ل ص ل ا ة و ف ر ض ه ا ف ا ل إ ن ن س ا ا ل ذ يهتم ي ب ع م ا ا ل ص ل ا ة أ و ل ما يؤمن ب ف ر ض ي ا ا ل ص ل ا ة ي ت و ج ه إ ل ى الله عز وجل أ و ل ا ي د ا ل ط ه ا ر ة من شروط ا ل ص ل ا ة ا ل ط ه ا ر ة ا ل وضوء يحسن الوضوء و ي س ب غ الوضوء خ ا ص ة على المكاري المكاري يعني زمن البرد الشديد ا ل إ ن س ا ن ي ت و ض ل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 أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء ا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ف أ و ج ب الله الوضوء إ ذ ا عجز ا ل إ ن س ا ن ع ن الوضوء البديل هو التيمم ف ت ي م م صعيدا طيبا و التيمم يغوم مغام الحدث ا ل أ ص غ ر و يغوم مغام الحدث ا ل أ ك ب ر ا ل ج ن ا ب ة الجنب و إ ذ ا لم يجد الماء أ و كان مريضا عاجز عن استعمال الماء يجوز له أ ن يتيمم ف ت ي م م صعيدا طيبا و يشرع له التيمم ما دام ا ل ع ز ر موجود ما دام المانع موجود ما دام المرض قائم يشرع ل ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم و يسير من الله عز و جل إ ذ ا زال العزر زالت ا ل ع ل ة و المرض لا يجوز له أ ن يتيمم ل أ ن ه إ ذ ا صلى بالتيمم بعد ذلك تكون ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة غير ص ح ي ح ة ل ف غ د شرط من شروطها و هو ا ل ط ه ا ر ة يتطهر ا ل إ ن س ا ن و يحسن ا ل ط ه ا ر ة و يصبغ الوضوء ثم يستقبل ا ل غ ب ل ة ل أ ن استقبال ا ل ق ب ل ة ركن و م أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة من صلى إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة وهي ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة بيت الله الحرام صلاته ب ا ط ل ة كان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م يصلي إ ل ى بيت المغدس حوالي ث م ا ن ي ة عشر شهرا كان يصلي إ ل ى ق ب ل ة بيت المغدس وهذه ا ل ق ب ل ة كان يتوجه إ ل ي ه ا اليهود والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يتمنى أ ن يتحول إ ل ى غير هذه ا ل غ ب ل ه خلافا لليهود فاستجاب الله جل وعلا رجاءه وحوله الى م ك ة ا ل م ك ر م ة و أ ن ز ل عليه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء تنتظر الوحي من الله أ ن يحول القبله فلنولينك قبله ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره و إ ن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون في استقبال ا ل ق ب ل ة من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة إ ل ا إ ذ ا عجز ا ل إ ن س ا ن عن تحديد ا ل ق ب ل ة إ ذ ا كان في خلاء أ و في صحراء أ و في مكان يجهل ا ل ق ب ل ة ولم يجد الانسان ي س أ ل عن ا ل ق ب ل ة أ و أ ي و س ي ل ة يتعرف بها ا ل ق ب ل ة فهنا يجتهد ويصلي وصلاته م ق ب و ل ة حتى لو صلى إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة ل أ ن ه لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها وهذا ا ل إ ن س ا ن قد اجتهد ثم أ خ ط أ إ ذ ا اصاب له أ ج ر ي ن و إ ذ ا أ خ ط أ له أ ج ر واحد ولقوله تعالى ف أ ي ن م ا تولوا فتم وجه الله إ ن الله واسع عليم فيستقبل ا ل ق ب ل ة ثم يكبر تكبيره الاحرام يرفع إ ل ي ه إ ل ى ح ب من ت ب ي ه مكبرا تكبيره ا ل ح ر ا م و هذه ا ل ت ك ب ي ر ة سميت ت ك ب ي ر ة الاحرام ل أ ن ه ا ب أ د ا ئ ه ا يحرم كل فعل و قول كان مباحا خارج ا ل ص ل ا ة مجرد ما استقبل ا ل ق ب ل ة و قال الله أ ك ب ر فهنا تحرم عليه جميع ا ل أ ف ع ا ل و جميع ا ل أ غ و ا ل ا ل م خ ا ل ف ل ل ص ل ا ة او ا ل خ ا ر ج عن ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان قبل ا ل ت ك ب ي ر ة يباح له الكلام فبعد تكبيره ة التكبيرة الإحرام لا يباح الكلام حرام إذا كان قبل التكبيرة يباح قبل ل الحرام أ ك يكبر ل والشرب بعدما لا يباح ج يجوز و ولا ز أن يأكل ولا يجوز أن يشرف ل ر الكلام م يباح ه ا ل ض ح وبعدما يكبر تكبيرة ا حرام, حرام عليه الإحرام لأنه يدخل الإنسان يضحك فسميت تكبيرة دي أن عندما تحرم عليه الافعال التي كانت م ب ا ح ة قبل الدخول في ا ل ص ل ا ة فسميت تكبيره ا ل إ ح ر ا م م س ت ا ح ه ا التكبير تحريم ا ل ص ل ا ة التكبير وتحليلها التسليم ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م تحريم ما كان مباحا لما يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله ذات اليمين السلام عليكم و ر ح م ة الله ذات الشمال تعود ا ل إ ب ا ح ة وتعود ه و يرتفع الحرمه ترتفع فالتحليل يكون بالتسليم يكون الحرام حلال بعد السلام عليكم بعد التكبير يكون الحلال حرام فسميت تكبيره ا ل إ ح ر ا م ثم يشرع له بعد أ ن يكبر هذه التكبيره أ ن يستفتح بدعاء الاستفتاح قبل الدخول في غرات ا ل ف ا ت ح ة ي ب د أ بدعاء الاستفتاح وهو دعاء ثابت عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مستحب وليس ركن ولا واجب يعني هذا الدعاء من قاله يكون غ د نال خيرا عظيما ومن تركه يكون فوت على نفسه فضل كبير وهذا الدعاء له ص ي ا غ م ت ع د د ة منها أ ن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غ ي ر ه هذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح ل أ ن ه أ و ل ما يفتتح به ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة أ و غير ذلك من ا ل ص ي غ ا ل و ا ر د ة ا ل ث ا ب ت ه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم يشرع له بعد هذا الدعاء التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل غير ه ا ا ل ف ا ت ح ة يقول أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يتحصن بالله من هذا الشيطان العدو الذي يشغل ا ل إ ن س ا ن عن ا ل ص ل ا ة و يشغل ا ل إ ن س ا ن عن ا ل آ خ ر ة السبب في كل شر والسبب في كل فساد فيقول أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ي س أ ل الله أ ن يعيذه من هذا الشيطان ثم يبسمل متبركا بسم الله قائلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أ و ل ما ي ب د أ في الغراء ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ م الكتاب و أ م ا ل ق ر آ ن ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وهي الركن الثاني بعد تكبيره الاحرام الركن الثاني م ب ا ش ر ة ا ل ف ا ت ح ة ولا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب أ ا م ا ل ق ر آ ن أ ي إ ن س ا ن لم ي ق ر أ ف ا ت ح ة الكتاب فصلاته ب ا ط ل ة غير ص ح ي ح ة سواء كان ناسيا أ و ع م د ا الركن إ ذ ا ت ر ك ا ل إ ن س ا ن سهوا أ و عمدا يبطل ا ل ص ل ا ة مثل غراءه ا ل ف ا ت ح ة لكن غراءه ا ل ف ا ت ح ة تكون إ ذ ا صلى ا ل إ ن س ا ن منفردا المنفرد لازم يقرا ا ل ف ا ت ح ة في كل ر ك ع ة من ركعات ا ل ص ل ا ة أ م ا المهموم ف إ ن ه يقرا ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة إ ذ ا كان ا ل إ م ا م يقرا في الجاهليه فواجب على المهموم أ ن يستمع لا يجب عليه أ ن يقرا ا ل ف ا ت ح ة أ و غير ا ل ف ا ت ح ة أ م ا في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة مثل ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر و الركعتين ا ل أ خ ي ر ت ي ن من العشاء و الركعه ا ل أ خ ي ر ة من المغرب ف إ ن الماموم يجب عليه ان أ ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة لقوله تعالى و إ ذ ا قرا ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لعلكم ترحمون و هذا التوفيق بين آ ر ا ء العلماء في غراء ة ا ل ف ا ت ح ة و عدم قراءتها فيها خلاف بين العلماء لكن هذه ا ل خ ل ا ص ة ا ل خ ل ا ص ة أ ن من كان يسمع غ ر ا ء ة ا ل إ م ا م و كان ا ل إ م ا م ي ق ر أ جهرا هنا وجب عليه ان يسمع قراءه ا ل إ م ا م يستمع ولا ي غ ر ا وهذه ا ل آ ي ة نزلت في ا ل ص ل ا ة خصوصا قوله تعالى ف إ ذ ا قرا ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذه ا ل آ ي ة عند ع ا م ة المفسرين نزلت في ا ل ص ل ا ة تحديدا يعني إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن سمع من ي غ ر ا ا ل ق ر آ ن في خارج ا ل ص ل ا ة لا يجب عليه أ ن ينصت لا يجب عليه الاستماع لكن إ ذ ا استمع فهو خير له سبب من أ س ب ا ب ا ل ر ح م ة يعني إ ذ ا إ ن س ا ن سمع ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن مثلا في المواصلات إ ذ ا استمع يقول ذلك تعظيم لكلام الله عز وجل أ م ا إ ذ ا كان له ما يشغله ولم يستمع لهذه القراءه غير واجب عليه ان يستمع إ ذ ا سمع ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وهو ماضي في أ ي طريق من ا ل ط ر ق ا ن او شارع من الشوارع أ و في سوق من ا ل أ س و ا ق ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن سواء كان من مسجل أ و مذياع أ و موبايل أ و تلفزيون لا يجب عليه أ ن يستمر و إ ن م ا إ ذ ا استمع طلب ل ل أ ج ر كان مرحوما إ ذ ا لم يستمر لا نقول ب أ ن ه قد ارتكب منكر أ م ا في ا ل ص ل ا ة فواجب عليه الاستماع فاستمعوا له وانصتوا ل أ ن هذه ا ل آ ي ة تحديدا نزلت في ش أ ن ا ل ص ل ا ة كما هو قول عامه المفسرين إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يصلي خلف الامام و الامام ي غ ر ا جهرا يستمع و لا ي غ ر ا إ ذ ا صلى ا ل إ م ا م سرا ف إ ن ا ل م أ م و م ي غ ر ا ا ل ف ا ت ح ة إ ذ ن ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ركن في حق ا ل إ م ا م و المنفرد ا ل إ م ا م في كل الركعات ي غ ر ا ا ل ف ا ت ح ة سواء كان سرا أ و جهرا المنفرد في كل الحالات ي غ ر ا ا ل ف ا ت ح ة أ م ا ا ل م أ م و م فيسمع في ا ل ق ر ا ء ة ا ل ج ه ر ي ة ويغرى في ا ل ق ر ا ء ة ا ل س ر ي ة أ ح ي ا ن ا يكون ا ل إ م ا م يغرى جهرا لكن ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م غير و ا ض ح ة بسبب مكبرات الصوت أ و بسبب بعض صوت ا ل إ م ا م أ و بسبب بعد ا ل م أ م و م عن ا ل إ م ا م يسمع يسمع الصوت لكن لا يميز ماذا يغرى هذا ا ل إ م ا م هل غرى ا ل ف ا ت ح ة أ م لم يغراها هل قرا ا ل س و ر ة ا ل ت ا ل ي ة ما هي ا ل س و ر ة التي قراها أ ه ف ن ما دام الانسان لا يسمع الغراء و لا ينتفع بهذه الغراء يشرع له بدل ان يكون واقف هو لا يدري ماذا يقرا الامام و لا يستمع لقراءه الامام و لا يتدبر يشرع له ان يقرا يقرا الفاتحه و الصوره التي يدليها الى حد ما يركع الامام لانه المقصود من الغراء الاستماع و الخشوع فاذا كان الانسان واقف و هو غير خاشع و غير متدبر لانه غير مدرك للغراء و غير سامع فهنا يشرع له أ ن ي غ ر ا حتى ولو كان الامام ي غ ر ا جهرا ما دام هو لا يسمع صوت ا ل إ م ا م أ و لا يميز غ ر ا ء ة ا ل إ م ا م بسبب تشويش أ و بعد ه عن صوت ا ل إ م ا م ف ي ب د أ المصلي بغراءات ا ل ف ا ت ح ة و بعد أ ن يفرغ من ا ل ف ا ت ح ة يسن و يستحب أ ن ي غ ر ا ص و ر ة بعد ا ل ف ا ت ح ة في الركعتين ا ل أ و ا ئ ل من الصلوات ا ل ر ب ا ع ي ة و الركعتين ا ل أ و ا ئ ل من ا ل ع ش ا ء و ركعتين ا ل أ و ا ئ ل من الظهر و ركعتين ا ل أ و ا ئ ل من العصر و ركعتين ا ل أ و ا ئ ل كذلك من المغرب أما ا في ل ركعتين ا ل أ خ ي ر ت ي ن من العشاء و الظهر و العصر و ا ل ر ك ع ت ا ل أ خ ي ر ة من المغرب ف ي ر ا ا ل ف ا ت ح ة فقط سرا ً ف ي ر ا ا ل ف ا ت ح ة و ا ص و ر ة بعدها فرقعتين ي ا ل أ و ا ئ ل من ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي أو ا ل ث ل ا ث ي ة و غ ي ر ة ا ل ص و ر ة بعد ا ل ف ا ت ح ة هي سن ة من السنن و م س ت ح ب ة من المستحبات من الاذكار المستحبه الصلاه و التي داوم عليها النبي عليه الصلاه و السلام و كان عليه الصلاه و السلام احيانا يطيل الغراء ة بعد ا ل ف ا ت ح ة و أ ح ي ا ن ا يتوسط و أ ح ي ا ن ا يقصر الغراء ة يعني أ ح ي ا ن ا كان ب ي غ ر أ قراءه ط و ي ل ة و أ ح ي ا ن ا كان يغرى غ ر ا ء ة ق ص ي ر ة و أ ح ي ا ن ا كان يغرى ق ر ا ء ة م ت و س ط ة عليه الصلاه و السلام و ذلك حسب ز م ن ا ل ص ل ا ة و وقتها فكان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ي ط ي ر ا ل غ ر ا ء في ص ل ا ة الفجر كان يقرا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بمئات ا ل آ ي ا ت في ص ل ا ة الفجر و كان يتوسط في ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر و كان يقصر القراء في ص ل ا ة المغرب و ص ل ا ة العشاء و كان ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م د و ا ز ن ا فكان في ص ل ا ة الفجر ل ق ل ة ا ل ر ك ع ا ت ركعتين فقط ص ل ا ة الفجر حتى, حتى أ ن المصلي يستمع إ ل ى غراءه ا ل ق ر آ ن ركعتين م غ ا ب ل ق ل ة الركعه ا يكون في ز ي ا د ة في الغراءه ف ص ل ا ة الفجر أ ط و ل الصلوات قراءه ل أ ن ه ا اقل الصلوات ركعات حتى ان ا ل إ ن س ا ن المصلي ي ل ق ى ف ر ص ة يسمع كلام الله عز و جل ويتدبر كلام الله خاصه في ساعات النهار الاولى وهذا الوقت المبارك وقبل ما يخوض الانسان في المشاغل والمشاكل والمسؤوليات ش يستفتح بدايه اليوم بالاستماع الى كلام الله عز وجل وكانت صلاه النبي عليه الصلاه والسلام متوازنه فكان الصلاه التي يطيل فيها القراءه يكون الركوع والسجود متناسب مع الغراء و ا ل ص ل ا ة التي يقصر فيها ا ل ق ر ا ء ة تكون ق ص ي ر ة أ ي ض ا يكون الركوع والسجود متناسب مع هذه الغراء يعني كلما طال الغياب م يطول الركوع ويطول الرفع من الركوع ويطول السجود وكلما قلت الغراء بيقل زمن الركوع وزمن السجود وزمن الدعاء ف ا ل ص ل ا ة هي ص ل ا ة م ت و ا ز ن ة و م ت ن ا س ب ة بين أ ج ز ا ه ا م ت ن ا س غ ة يؤديها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في تناسق و توازن و تناسب بين أ ر ك ا ن ه ا ا ل م خ ت ل ف ة كما وصف ا ل ص ح ا ب ة صلاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلاته عليه الصلاه و السلام و كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا كان إ م ا م أ ح ي ا ن ا يدخل في ا ل ص ل ا ة و ي ر ا ي أ ح و ا ل المامومين إ ذ ا حصل أ م ر طارئ في الصلاه يقوم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يختصر ا ل ص ل ا ة مراعاه لحال ا ل م م و م ي ن فكان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يدخل ا ل ص ل ا ة و هو ينوي أ ن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف ا ل ص ل ا ة م خ ا ف ة أ ن تفتن أ م ه يسمع طفل صغير يبكي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيخفف ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه يعرف أ ن أ م هذا الطفل ستكون م ش غ و ل ة بهذا الطفل و تنصرف عن الخشوع في ا ل ص ل ا ة و ا ل ت د ب ر فكان يراعي حالها يعني الامام يرائح حال الرجال وحال النساء وحال من يصلي خلفه من المامومين يعني ما واجب على الامام دائما ً أ ن ي غ ر ا الصوره ط و ي ل ة ولا واجب على الامام دائما ً أ ن ي غ ر ا ا ل ص و ر ا ل غ ص ي ر ة ح ت ى ان بعض الناس يقوم يعترض يقول له لماذا لا ت غ ر ا ا ل ص و ر ا ل غ ص ي ر ة أ و يعترض آ خ ر يقول له لماذا لا ت غ ر ا الصوره ا ل ط و ي ل ة هذا ا ل أ م ر م ت ر ك ل ي ح ا ل ا ل ص ل ا ة و زمان ا ل ص ل ا ة و حال, حال الصلاة الصلاة وحال المامومين لكن ا ل ق ا ع د ة العامه أ ن الاطاله تكون في ص ل ا ة الفجر والتوسط في ص ل ا ة المغرب والعشاء والتوسط في ص ل ا ة الظهر والعصر والاختصار تخفيف ا ل ص ل ا ة في ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة المغرب والادله على ذلك ك ث ي ر ة منها قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أ ط ا ل ا ل ص ل ا ة بقومه وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المسجد ثم ي و م ق و م ه ما ك ا ن ع ن د ه م إ م ا م إلا م ع ا ذ رضي الله عنه فقرا به م ص ل ا ة ط ويل ة ل على بالبغر ص ل ا ة العشاء ذات م ر ة صلى به م وقرا بما ي غ ر ب صوت البغر ة فان ص ر فرجل طلع من ا ل ص ل ا ة و ج ا ء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ا ل ل س م و ش ك ع له م ما ي ط ي ل م ع ا ذ رضي الله عنه ف غ ض ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل غضب ا شديدا فتكلم مع م ع ا ذ ه بن جبل و ا ل ص ح ا ب ة قالوا ما رايناه غضب غضبا مثل ذلك اليوم و قال له يا معاذ أ ف ت ا ن أ ن ت أ و أ ف ت ا ن أ ن ت يا معاذ أ ف ت ا ن أ ن ت يا معاذ أ ي ن أ ن ت من هل, هل اتاك حديث ا ل غ ا ش ي ة و الشمس و ضحاها و سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى فذكره ل بعض الصور يمكن يغرى بها في افراد العشاء فدل ذلك على أن ان طول ا ل ص ل ا ة و زمنها لا يكون دائما محمود و لا يكون دائما مذموم و إ ن م ا تحمد ا ل إ ط ا ل ة إ ذ ا كان الزمن مناسب و ا ل م ؤ م و م ي ن يتحملوا هذه ا ل إ ط ا ل ة و ليس فيهم المريض و ليس فيهم الضعيف و إ ن م ا ا ل إ م ا م يقتدي ب ع ض ع ف ه م كما قال أ ن س رضي الله عنه قال ما صليت خلف إ م ا م قط أ ت م ص ل ا ة و لا اخف من رسول الله صلى الله عليه و سلم وصفها بصفتين بصفت صلاه ت ا م ة و خ ف ي ف ة و خ ف ي ف ة لا يعني أ ن ه ا صلاه م خ ت ص ر ة زي ما بعض الناس بيفهم أ ن ه ا خ ف ي ف ة لحد ما يخفف ويقصر في ا ل أ ر ك ا ن و تفقد ا ل ص ل ا ة ا ل ط م ا ن ي ن ة فيها بعض الائمه يبالغ في التخفيف لحد ما يقع في م ح ز و ر من ا ل م ح ز و ر ا ت وهو أ ن ا ل ط م ا ن ي ن ة تكون م ع د و م ة في الصلاة و إ ذ ا ا ل ط م ا ن ي ن ة كانت م ع د و م ة تكون ا ل ص ل ا ة باطله اذا عدمت الطمانينه في الصلاه تكون ا ل ص ل ا ة باطله ل أ ن ا ل ط م ا ن ي ن ة ركن اركان ا ل ص ل ا ة و الركن اذا صغت سهوا او عمدا ت ب ط ل ا ل ص ل ا ة الدليل على ان ا ل ط م ا ن ي ن ة إ ذ ا فقدت ا ل ص ل ا ة تكون ا ل ص ل ا ة باطله حديث الحديث المشهور حديث الرجل المسيء صلاته في الصحيحين أ ن رجلا دخل المسجد و صلى ص ل ا ة خ ف ي ف ة ثم جاء وسلم على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي ف إ ن ك لم تصلي ل م تصلي م ر ة ث ا ن ي ة هذه ا ل ص ل ا ة لا تسمى ص ل ا ة ق ا ل ل ه يبحث عن أ ي اسم ما يسمى صلاه وكن نسميها رياضه وكن نسميها تمرين وكن نسميها سويدي لكن ما ص ل ا ة ق ا ليرجع لي لا فصلي إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّي م انك قال للصلاة ما أصلا كمل الصلاة كمّل و إ م ما ا قاله أصلا أصلا لا تعتبر الصلاة دي تعتبر و ث ي ر من ا لم ص الصلاة الصلاة فصلّي ل حالهم مثل الرجل لعب وليس قال ليه لَمْ ي ي ن عن فإِنَّكَ هذا عبارة يرجع تصلي فرجع الرجل وصلى نفس ا ل ص ل ا ة وما غير ولا بدل ولا زاد لان ص ل ا ة و ا ح د ة والعرب المسلمين زمان ما عندهم النفاق يعني لو كان انسان ثاني مدعي أ و متظاهر كان ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة كان مشى صلح ا ل ص ل ا ة ونظمه و هندسه كما يغال و جاء سلم على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكنهم ل أ ن ه م ناس واضحين مشى صلى نفس ا ل ص ل ا ة و جاء و سلم على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فرد عليه السلام و ثاني رجع و قال لي ارجع تصلي انك لم تصلي ثلاث مرات الرجل يصلي نفس ا ل ص ل ا ة في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني لو اصلي شفت و هذه غ ي ر ة ما بعرف و لم اتعلم ح ا ج ة ث ا ن ي ة اذا فيها غلط وري نصباح شنو شان عمله عندهم التواضع و الوضوح سمهم العرب ل أ ن ه م ناس واضحين والاعراب في ا ل ل غ ة ما لا الوضوح و ا ل ف ص ا ح ة لغه الاعراب و ل غ ة ا ل إ ف ص ا ح و ل ل غ ة العربيه لكن العرب من الاعراب والوضوح س م و ه م بهذا الاسم قال لها ي رسول الله بالواضح قال ل ه هذه ا ل ص ل ا ة غير م ا ع ر ف وعلمني إ ذ ا كان فيها خ ط أ وده حال ا ل إ ن س ا ن الدائري السفيد لكن ا ل إ ن س ا ن المتكبر ا ل م ع ا ن د ما بيرضى بالتوجيه لو انسان ل إ يعرف ان ه صلاته فيها خ ط أ ونبه على هذا ا ل خ ط أ ولو به يده احسن ما بيرضى وكل هذه ا ل ص ل ا ة وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا و أ ج د ا د ن ا و علماءنا و م ش ا ي خ ن ا و نصليها عشرات السنين ا ل آ ن تبطل ه ذ ه ا ل ص ل ا ة ولو كان الاسلام تكبر لا رفض كلام النبي عليه الصلاه و السلام بل هو علمني لا افضل غير ه ذ ه ا ل ص ل ا ة فعلمه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام علمه بكل ب س ا ط ة و بكل س ه و ل ة من غير أ ي ت ع ق ي د ا ت و من غير أ ي الغاز ولا فوازير في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه عندنا ا ل آ ن بعض المعلمين ل ل أ س ف الشديد إ ذ ا علموا الناس ا ل ص ل ا ة يزيدوهم جهلا ب ا ل ص ل ا ة من التفريعات والمسائل و ا ل أ ح ك ا م ا ل ص ح ي ح ة وغير ا ل ص ح ي ح ة ا ل ض ع ي ف ة و ا ل ق و ي ة ا ل ر ا ج ح ة و ا ل م ر ج و ح ة يشوش على السامع ل ك ث ر ة التفريعات وما يديه المختصر المفيد ه ن الرسول ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر لهذا الرجل المختصر المفيد ا ل له إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصلي ف ت و ب ا ثم استقبل ا ل ق ب ل ة ثم غ ق ر ا ب أ م ا ل ق ر آ ن ثم غ ق ر ا ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن في روايات م خ ت ل ف ة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس بين السيدتين يعني حتى اطمئن جالسا ثم ف ع ل ذلك في صلاتك كلها باختصار ا د ا مثال لرقعه و ا ح د ة ا د ا نموذج مثال لرقعه و ا ح د ة ولو هذه الرقعه كرر أ ف ع ا ل ه ا في كل الرقعات تقول صلاتك ص ح ي ح ة يعني في تقريبا د ق ي ق ة و ا ح د ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شرح الصلاه كلها لهذا الرجل عندنا بعض ا ل ف ق ه ا ء إذا ط ل ب م ن ه م أ ن هناك ا ش خ ص ل ا ة ي ع ج ز ا ل س ا م ع و ا ل ط ا ل ب ي ق و ل ل ه ه ذ ا ا ل م و ض و ع موضوع ك ب ي ر و د هناك اشخاص يكون هناك ا ا ص يكون هناك ا و خ ا ص يكون هناك اشخاص يكون ه ن ا ة اشخاص ي ل و ت ح ن ا ك اشخاص ي ر و ت ح ت ا ج ك ا ش ت ق ع ي د و إ ذ ا ك ا ن ف ي ه ا ث ل ا ث يكون هناك ا ي ق و ن هناك ا ش ا ص يكون ه ن ا خ ل ي ه ا و ل ا ي ك ل ف هناك اشخاص ي ك هناك اشخاص يكون هناك ا ش خ ا أ و د ق ي ق ة ونوص الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شرح الصلاه ة ك ل ا ل ه ذ ا ا ل ر ج ل ممثلت ي ر ك ع و ا ح د ة ق ا ل بعد ذلك في صلاتك كلها الشاهد في هذا الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له اركع حتى تطمئن راكعا الرقوع الطمانينه في ا ل ر ك و ع معناها أ ن يقول أ غ ل ى شيء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ث ل ا ث مرات و هو راكع تسبحات ا ل ي ك ن ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م في ا ل ر ؤ و ل الذي يجعلنا ن ا له قريبا من اجل ا ا ل ع س ي م مرات عشر و في السجود سبحان رب ي ج ع ل ى ع ن ا من اجل ا ل س ج و ل في ا ل ر و ع س ب ح ا و د و ي ج ع ل ا ا م ر ا ت ق ا ل لي يركع حتى ت ط م ل ق ن اردت ان ي ي ك و ن ا لدينا ا و على ركعتين وقالت ه ر م س ي م لو ان ل اكون لدينا ركعتين ل ا ك وقالتين الرقوع ا ل وزاره عيما وزاره عيما ما شرطيكم معا حسابات وزن وسجال او حتى ما شرطي وينما زاره ا ي م ا لانه لينسان يقولوا لينا وقالوا مستريني ل ل ا ش ت ي ا للادم وطرق وقالوا م س ت ر ي ن ا للادم وجودات م ن ت ر ي ا ت وقالوا م س ت ي ن ي ل م وجودات مونتريات و اذا كان اليدين ما على ا ل ر ب ت ي ن حيكون لكم ف فاليدين إ ذ ا كان مشدودتين و الكفين على ا ل ر ب ت ي ن كان الركوع بيكون ركوع معتدل و يقول فيه أ ق ل ح ا ج ة سبحان ربي العظيم ثلاث مرات و إ ن زاد فهو ا ل أ ف ض ل و كان تسبيح النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في ركوعه و سجوده قريبا من ع ش ر ة تسبيحات و أ ك ث ر من ذلك بلسم مرفع حتى تستوي قائما أ و حتى تعتدل قائما لازم يرفع. يرفع لازم يعتدي ا ل ق ا ئ م ا ماذا يقول لا يرفع ا ل إ م ا م يقول سمع الله لمن ح م د ه وما ع ربنا ولك الحمد ا ل م ع م و م يقول ربنا ولك الحمد المنفرد يقول سمع الله لمن ح م د ه ربنا ولك الحمد لا أقول ب ع ض ا ا ل ر و ي اللهم ت ا ربنا و لك الحمد و بعض ه اللهم ربنا ولك الحمد بلواو ا وبعض الروايات هي زياده لكن الحد الادنى إ ن ه يقول ربنا ولك الحمد يقول سمع الله لمن ح م د بعد ما يقف ربنا ولك الحمد بعد ما يفرغ من هذا الكلام ثم يتوجه الى السجود ما يستعجل ويهوي للسجود قبل ما يعتدي القائمه ل أ ن ه لو لم يعتدي القائمه كذا معناه ا ل ط م ا ن ي ن ة فقدت معناه كذا هذه ا ل ر ك ع ة ا ل ط م ا ن ي ن ة فيها م ف غ و د ة و ي ي ركن معناها هذه ا ل ر ك ع ة حتكون ب ا ط ل ة لازم يجيب بدلا ر ك ع ة في ن ه ا ي ة الصلاه شكد قال له ي ر ف ع حتى تعتدل غائما و بعدها قال له أ س ج د حتى تطمئن ساجدا و السجود أ ش ر ف ح ا ل ة ا ل إ ن س ا ن المصلي ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بيضع وجهه و جبهته و أ ش ر ف أ ع ض ا ء ه يضعها في التراب خضوعا و إ ن ك س ا ر ا لله رب العالمين عشان ك د ه هو في هذه ا ل ح ا ل ة يشرع له أ ن يقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى سبحان ربي ا ل أ ع ل ى سبحان ربي ا ل أ ع ل ى أ ق ل شيء ثلاث مرات و إ ذ ا عمل ع ش ر مرات هو ا ل أ ف ض ل و إ ذ ا زاد كل ما الانسان زاد تسبيحا زاد أ ج ر ا لكن بس يقول الركوع والسجود متناسب مع ا ل غ ي ا م ل أ ن ه ما ممكن يكون السجود أ ط و ل من ا ل غ ي ا م أ و الركوع أ ط و ل من ا ل غ ي ا م يكون بتناسب بين ر ك و ع ا ل إ ن س ا ن و سجوده و قيامه بل أ ف ض ل في ا ل ص ل ا ة حتى اذا اختل هذا التوازن ا ل ص ل ا ة لا تكون ب ا ط ل ة لكن بتكون يعني غير م ك ت م ل ة الجوانب مثل ص ل ا ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيقول سبحانه ربي ا ل ا ل ى و يشرع له بالسجود أ ن يدعو أ ن يدعو بما يريد أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد ف أ ك ث ر ه فيه من الدعاء و ا ل إ ن س ا ن لما ي ك و ن في هذه ا ل ح ا ل ة يكون في أ د ن ى حالاته عشان كدا بيصف الله بعكس ذلك يقول سبحان ه ربي ا ل أ ع ل ى يعني كانوا بيقول يا رب أ ن ا عبدك ا ل أ د ن ى و أ ن ت ربي ا ل أ ع ل ى سبحانك تبارك وتعاليت و أ س أ ل ك ي س أ ل ما يريد ي س أ ل ا ل ع ا ف ي ة ي س أ ل الشفاء ي س أ ل النجاح ي س أ ل التوفيق أ ق ر ب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد ف أ ك ث ر و ا فيه من الدعاء والسجود الصحيح بيقول على سبعه اعضاء ي ك و ن السجود الصحيح على سبعه اعضاء ا ل أ و ل الوجه والوجه يشمل الجبهه و ا ل أ ن ف إ ن ا ل إ ن س ا ن لازم يضع جبهته و أ ن ف ه على ا ل أ ر ض لا يمكن انفه ل أ على ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ه ة و ه و ي ة من ا ل أ ر ض ي ع ن يكون ي الارتكاز على ا ل أ ن ف و ا ل ج ب ه ة فوق أ و يقول العكس ي ك و ن ا ل ج ب ه ة في ا ل أ ر ض و ا ل أ ن ف مرتفعه من ا ل أ ر ض لازم الاذن ي ك و ل ن على ا ل أ ر ض ا ل ج ب ه ة و ا ل أ ن ف من غير تشديد ومن غير حق مع ا ل أ ر ض ا ل م ا ش ر ط ان ل إ س ا ن يكون م ت ك ز ا على جبهه ت و أ ن ف ه ل ح د من ي ت أ ل م أ و ي ت أ ذ ى أ و ي ج ر ح ن ف س ه في ا ل أ ر ض و إ ن م ا سجود م ع ت د ل على ا ل و ج ه ا ل ج ب ه ة و ا ل أ ن ف والروض والروض و ا ل ع ض و ي ن ا ل ث ا ن ي ي ن الكفين اليدين ثم الرقبتين ثم أ ط ر ا ف القدمين هذا السبعة أعضاء يعني هذه العبادات أ السبع لا القدمين تكون كل مهويات في وقت واحد على الارض كما كان ا ل سجود النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويشرع له أ ن يدعو في سجوده بما شاء من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم السجود طبعا ل أ ن ه اعظم ح ا ل ة العبد في ا ل ص ل ا ة هو أ ك ث ر ا ل أ ر ك ا ن تكرارا في ا ل ص ل ا ة فكل ر ق ع ة و ا ح د ة فيها سجودين و ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة فيها ث م ا ن ي ة سجودات والصلاه ة الثلائية ي ف ا أربعة سجودات و ا ل ص ل ل ا ا ة ث ل ا ث ي ة فيها س ت ة سجودات فيها أ ك ث ر ا ل أ ر ك ا ن تكرار ا في صنع السجود ك أ ن م ا ق ب ل السجود عباره م ق د م ة ودم ه د ف وعظم الحالات هي حالت السجود التي هي ق م ة الانكسار و ق م ة الخضوع لله رب العالمين ان ل إ س ا ن يكون على ه ذ ه ا ل ح ا ل ة و ي س أ ل الله جل وعلا ما يريد من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة و إ ن ش ا ء الله يجدك ا ج ا ب ة لا نسجد و م ت ك ر ر س ج د ت ي ن لا بد أ ن يفصل بين ا ل س ج د ت ي ن كيف يفصل بين ا ل س ج د ت ي ن بالجلوس بين ا ل س ج د ت ي ن فيرفع من ا ل س ج د ة ويجلس حتى يطمئن جالسا لكن الرسول قال لهذا له الرجل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل ه يرفع من السجود حتى تطمئن جالسا في الركوع قال لا يرفع حتى تستوي قائما لكن السجود لما يرفع به يكون جالسا عشان يستعد ل ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ليجلس حتى تطمئن جالسا وهذا الفاصل بين السيدتين ليس هو استراحه مجرده و إ ن م ا هو مكان للذكر ايضا فهو ذكر بين السيدتين ماذا يقول المصلي بين السيدتين يعمل هدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يقول ر ب ا غ ف ر لي ر ب ا غ ف ر لي ر ب ا غ ف ر لي أ و يقول اللهم غ ف ر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني و ج ب ر ن ي فهذا الفاصل بين السيدتين هو هذا الدعاء يطمئن حتى يقول هذا الدعاء ثم يهوي الى السيده ا ل ث ا ن ي ة أ ي ض ا يقول فيها سبحانه ربي سبحانه ألاعلى أقلش ثلاث مرات و إ ن زاد فله ذلك و يدعو بما يشاء ثم يبعث ذلك في كل, في كل صلاته رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ش د هذا الاعرابي الى هذه ا ل ص ي غ ة و ده دليل على أ ن القوانين ر و رقم الاركان ا ل ص ل ا ة و دليل على أ ن أ ي ص ل ا ة تفقد ا ل ط م ا ن ي ن ة فهي ص ل ا ة ب ا ط ل ة إ ذ ا كان ا ل ص ل ا ة كلها ما فيها ط م ا ن ي ن ة تكون كلها ب ا ط ل ة إ ذ ا كان ر ك ع ة و ا ح د ة فقدت ا ل ط م ا ن ي ن ة تكون هذه ا ل ر ك ع ة و ا ح د ة ب ا ط ل ة و يطالب المصلي ب ر ك ع ة بدلا عن هذه ا ل ر ك ع ة ا ل م ل غ ي ة ثم يسجد للسوء بعد السلام ل أ ن ه زاد ر ك ع باطلة و أ الغيت هذه ا ل ر ق ع ة بكل حركاتها ف ي ا ل ز ي ا د ة يقوم يسجد لها بعد بعد السلام هذا الشرح ا ع ا م لما يفعله المصلي في ص ل ا ة ومن ر ح م ة الله جل وعلا أنه المصلي له حالات يدعو فيها و إ ذ ا حصلت أ خ ط ا ء عنده ف ر ص ة أ ن ي ع ا ر ج هذه ا ل أ خ ط ا ء من حالات الدعاء في بعض المواطن في الصلاه ة ا دعاء ثابت زي دعاء الاستفتاح وفي السجود دعاء مفتوح يدعو ا ل إ ن س ا ن بما شاء من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقبل السلام لما يجلس ا ل إ ن س ا ن الجلوس ا ل أ خ ي ر وفيه التشهد و ا ل ص ل ا ة ال إ ب ر ا ه ي م ي ة طبعا دا ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ئ ي ة إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة ر ض ا ع ي ة ففيها تشهدين فيها جلوسين الجلوس الوسط تشهد ا ل أ و ل و الجلوس الاخير تشهد الثاني إ ذ ا ك ا ن ا ل ص ل ا ة العيال ذي الفجر مثلا فيها جلوس واحد وتشهد واحد اللي هو الاخير وبعده السلام الدعاء ب يكون في التشهد الاخير الذي هو ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة وبعده السلام والخروج من ا ل ص ل ا ة لما يجلس ا ل ا ث ا ن هذا التشهد الاخير وهذا الجلوس الاخير يمجد الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا بما يستحقه من ال... المحامد والسلام ثم يدعو الله جل وعلا ويتعوذ بالله من أ ر ب ع ه قبل السلام بعد ما قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله تشهد يتبع ب ا ل ص ل ا ة ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة و ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقولكم من اركان الصلاه اذا الإنسان ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام تكون الصلاه س ه و ه او عمدا و ي و ك م من اركان الصلاه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام باي صيغه من ا ل ص ي غ الصحيحه ومنها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في بعض الروايات في العالمين انك حميد مجيد الجزء الاول و ج ز ء الثاني صيغ ك ث ي ر ة ل ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعدها يتعوذ بالله من أ ر ب ع لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا تشاهد احدكم فليتعوذ بالله من أ ر ب ع ليقل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم و أ ع و ذ بك من عذاب القبر و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المحيا و الممات و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال ثم ي س أ ل ما شاء من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة بعد ما ي ت ع و د بالله من هذه ا ل أ ر ب ع ه ي س أ ل ما يشاء من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم يسلم ذات اليمين و ذات الشمال ا ل ت ع و د بالله من هذه ا ل أ ر ب ع ه ع ب ا ر ة عن ملخص لكل شر في الدنيا ل أ ن الشر الموجود في العالم إ م ا أ ن يكون هو العذاب أ و أ س ب ا ب العذاب فالعذاب شر و أ س ب ا ب العذاب هي شر وهذه ا ل أ ر ب ع ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ر ن ا فيها أ ن نتعوذ بالله من العذاب و من أ س ب ا ب العذاب يتعوذ الانسان قائلا اللهم اني أ ع و ذ بك من عذاب جهنم و أ ك ب ر شر في هذا العالم جهنم ما في أ ش ر منها ولا في أ س و ا منها شكد الانسان يتعوذ بالله من عذاب جهنم ثم يتعوذ بالله من عذاب القبر ح ي ا ة البرزخ و لا العذاب أ م ا أ س ب ا ب العذاب فهي الفتنه ا ل إ ن س ا ن اذا وقع في فتنه معناها يكون معرض للعذاب والفتنه اما تقول فتنه صغرى او فتنه كبرى فالفتنه الصغرى هي فتنه المحيا الانسان اذا هو حي فتن هذه الفتنه فتنه صغرى لان الانسان ممكن يعالج هذه ا ل ف ت ن ة ممكن يتوب منا ممكن يشفى ممكن يخرج منا من هذه ا ل ف ت ن ة فتنه المحيا لكن ا ل ف ت ن ة الكبرى هي فتنه الممات ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مات ي ا ن ي ما في ط ر ي ق ة يتدارك هذه ا ل ف ت ن ة إ ذ ا مات على سؤال خ ا ت م ة ما ن ا بئست خادمته وبئس مصيره ف ا ل ف ت ن ة الكبرى سؤال خ ا ت م ة ف ت ن ة الممات و ا ل ف ت ن ة الصغرى ف ت ن ة ا ل ح ي ا ة يفتن ا ل إ ن س ا ن في نفسه وفي أ ه ل ه وفي ماله هذه ا ل ف ت ن ة يمكن تداركها وقد يكون فيها خير ل ل إ ن س ا ن يعني هذا الدعاء دعاء عظيم فيه تعوذ بالله من كل أ ن و ا ع الشر باختصار في لحظات أ و ث و ا ن ي انسان ل إ ي س أ ل الله أ ن ي ق ف ل كل ابواب الشر ثم بعد ذلك ي س أ ل ما يشاء من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ه ثم يسلم و بعض العلماء ذكروا ا ل م ن ا س ب ة في الدعاء في ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة أ ن المصلي لما ينتهى من كل أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ج و د القراء و أ ح س ن القيام و ا ل ر ك و ع و السجود وبغيا ان يسلم و ينتهي من ا ل ص ل ا ة فتح الله له الباب ل ي س أ ل ما يريد ذكرنا أ ن ا ل ح ك م ة من م ش ر و ع ي ة الدعاء في ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة أ ن المصلي لما اتم ا ل ص ل ا ة وكمل الواجبات فتح طاوله الباب ل ي س أ ل ما يريد ل أ ن ا ل أ ج ي ر يوفى أ ج ر ه إ ذ ا انتهى عمله فكان هذا العبد انتهى عمله وجاء وقت ا ل م ك ا ف أ ه وقت ا ل أ ج ر فربنا جل وعلا كراما لهذا العبد ك أ ن ه قال له يا عبدي تمنى ا س أ ل ما تريد اطلب ما تشاء وهذا من باب ا ل م ك ا ف أ ة و ا ل أ ج ر ف ا ل إ ن س ا ن لا يضيع هذه ا ل ف ر ص ة لا يضيع ا ل ف ر ص ة يصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويستعجل ويسلم فهذه ف ر ص وغنائم ا ل إ ن س ا ن ا ل ع ا ع ل يحرص عليها في السجود يكسر من الدعاء ل أ ن ه ما في إ ن س ا ن يستغني عن الله ولا طرفه عين وكذلك قبل السلام ما دام الله فتح له هذه ا ل ف ر ص ة و أ ع ط ا ه هذه ا ل غ ن ي م ة يغتنمها و ي س أ ل ما يريد من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم يسلم ل أ ن ه بعد السلام حيتفرغ لذكر الله جل و علا الدعاء ذكر الله عز و جل الاستغفار و ق ر ا ء ة ا ل إ خ ل ا ص و المعبودتين و آ ي ة الكرسي و تسبيح الله جل و علا سبحان الله ثلاث و ثلاثين و تكبير الله جل و علا ثلاث و ثلاثين وحمد الله جل وعلا ثلاثه وثلاثين يعني بعد الفراغ من ا ل ص ل ا ة يتفرغ ا ل إ ن س ا ن للذكر والاستغفار والثناء على الله أ م ا في أ ث ا ر ا ل ص ل ا ة فهو الدعاء والشائع ا ل آ ن في كثير من المساجد أ ن ه م يتركوا هذه ا ل أ م ا ك ن أ م ا ك ن الدعاء ا ل م ب ا ر ك ة ويدعو الله جل وعلا بعض ا ل ص ل ا ة خلافا ل س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دام الشائع في معظم المساجد يتركوا هذه ا ل غ ن ي م ة و ا ل ف ر ص ة للانسان في م و ا ج ه ة مع الله لحد ما يقوم يقطع الصله بينه وبين الله ويسلم بعدين يقدم الطلبات د معناه ن س ا ن مغبون فوت ا ل ف ر ص ة في ل ح ظ ة المناجاه و إ ج ا ب ة الدعاء وقفل الباب ثم بعد ي ن بعد ما خرج في الخارج ب د أ يطلب ما عنده من طلبات و ي ت ذ ك ر ما عنده من أ م ا ن ومساعدات ف س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدعاء داخل ا ل ص ل ا ة كل دعاء داخل الصلاه هو أ ف ض ل من الدعاء خارج ا ل ص ل ا ة مع أ ن ه يشرع ل ل إ ن س ا ن أ ن يدعو بعض ا ل ص ل ا ة بمفرده أ م ا الدعاء ج م ا ع ة بعد كل ص ل ا ة م د ا و م ة كما هو في معظم المساجد فهذا من البدع نص على ذلك الامام إ م م ل ك و ح ر ذلك ل ا إ مالك م م ا وعدهم من البدع وغيره من علماء ا ل إ س ل ا م إ ذ ن ننتبه لهذه المساله أ ل ة ونحن بحمد ل السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو حاول أن نشرح للناس ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ه ه في مساجد ما سنة كان فنطبق أن نشرح و يكون ا ل إ ن س ا ن بهذه الافعال و بهذا الكلام ا ل م خ ت ص ر يكون قد أ د ى ا ل ص ل ا ة و عرف ما عليه داخل ا ل ص ل ا ة و باله خارجه ا في بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ص ل ا ة مكملات ا ل ص ل ا ة تكلم عنها العلماء و منها ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هل هي و ا ج ب ة أ و م س ت ح ب ة و الصحيح ان ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة على القادر أ م ا العاجز فلا تجب عليه ويخشى على ا ل إ ن س ا ن فيتخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة من غير عذر يخشى عليه من النفاق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال من س ر ه أ ن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ف إ ن ه ن من سنن الهدى و إ ن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق قال في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الناس اللي ي ت خ ل ف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هم المنافقين مشهورين معروفين بعلاماتهم و بصفاتهم ا ل ما كان يتخلف عنها إ ل ا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومع ذلك يتحامل على نفسه ويتكي على رجلين يتكي على رجلين لحد ما ي د خ ل و ا المسجد ويغام في الصف طلبا ل أ ج ر ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وخوفا من ا ل ت ف ص ي ر في ص ل ا ة الجماعه لانسان حتى و إ ن كان م ع ز و ر و إ ن كان ا ل إ ن س ا ن له عزور لكنه حرص ا ل ص ح ا ب ة على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة جعلهم يفعلون هذا الفعل كان الرجل يوتى به و هذا بين الرجلين يتكي على رجلين ن س ك ن ه حتى يغام ف صفرات ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة على ا ل إ ن س ا ن المستطيع وجاء في ا ل أ ث ر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال لا ص ل ا ة لجار المسجد إ ل ا في المسجد وهذا ا ل أ ث ر ر ف ع ه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ع ف و بعض العلماء لكن ر و ا ي ة عن ع ث م ا ن بن أن عثمان صحيحه أ ن ع ث م ا ن رضي الله عنهم ا ل خ ل ي ف ة الراشد الثالث انه قال لا ص ل ا ة لجار المسجد إ ل ا في المسجد و بحمد الله المساجد ك ث ي ر ة و في هذا الحي هذا المسجد ن ع م ة من الله جل و علا ف واجب على ا ل إ ن س ا ن حتى إ ذ ا كان قبل هذا المسجد مقصر في هذا ا ل ط ر ي ب ج م ا ع ة يحرص ل أ ن ا ل آ ن أ ص ب ح ت ا ل ح ج ة غ ا ئ م ة و المسجد الحمد لله مهيا و متيسر للناس نصر الله أ ن يجزي من بناه و من كان خلفه و من ساهم في ذلك خيرا كثيرا كذلك من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ه م ة في ا ل ص ل ا ة وهي روح ا ل ص ل ا ة الخشوع داخل ا ل ص ل ا ة كيف يخشع ا ل إ ن س ا ن داخل ا ل ص ل ا ة الخشوع ا ل إ ن س ا ن يفقد داخل الصلاه بسبب ق س و ة القلب وبسبب الغفله و ق س و ة القلب سببها المعاصي و ا ل ز ن و ب كل ما كان ا ل إ ن س ا ن في معاصي كل ما كان القلب قاسيا كل ما كان الخشوع في ا ل ص ل ا ة صعبا وعسيرا لكن من ا ل أ ش ي ا ء التي تدعين ا ل إ ن س ا ن على الخشوع ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ترك ا ل م ع ا ط ي تدبر تدبر ما يغال إن ا ن ن سال لما يؤدي ا ل ص ل ا ة يكون عارف لما يفعل ا ل ص ل ا ة يكون متدبر لما يقول داخل ا ل ص ل ا ة فلما يقول الله أ ك ب ر بدءا ب ا ل ت ك ب ي ر الاولى وهي تكبيره الحرام لما يكبر الله أ ك ب ر يعترف في نفسه فعلا أ ن الله أ ك ب ر من كل شيء ما يكون مجرد كلام لسان الله أ ك ب ر يعني الله أ ك ب ر من ا ل أ م و ا ل ومن ا ل ت ج ا ر ة ومن الحسابات ومن الامتحانات ومن الطعام والاكل والشراب ومن كل هموم الدنيا ومن كل المشاغل ف ي ئ ا يكون أ ك ب ر معناه كل ما سوى الله بعدها مرفوض يذكر هنا ل أ ن الله أ ك ب ر من كل ذلك مما ق ا ل الله أ ك ب ر تدبر لهذه ا ل ك ل م ة ويحرم على نفسه التفكير إ ل ا فيما يخص ا ل ص ل ا ة بدءا بالتكبير تكبيره الاحرام ثم ل م ا ي س ت ع ي ر ب ا ل ل ه من الشيطان ا ل ر ج ي م ي س ت ح ض ر أنه ي ر ي يقطع د أن ا لانها ع ل ق ة والصيل ي ب وبين ل ع ا ل م ا ا ل خ ت ف و ش ي ر ن ا ل والشياطين الجين قائلنا بالله إ ن س أعوذ من الشيطان ا ل ر ج ي م ولما ي ه لانها تم تصويرها ذ ك معنى هذا الدعاء من الشيطان وعلا الرئيسيه دعاء ا ا على د سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك وجاء في اعلى درجات كما غشيخ الاسلام ي ي أ ت ي بعده إ خ ب ا ر ا ل إ ن س ا ن عن الحاله بينه وبين الله ف ك ا م ن دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ا س ت ف ا ء أ ن يقول و ج ه ت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا وما أ ن ا من المشركين إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت أ ن ا من المسلمين اللهم أ ن ت الملك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ن ت ربي و أ ن ا ع ب د ك ولم تنفسي واعترفت بذنبي فاغفر لذنوبي جميعا إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت واحد ن الى احسن ا ل أ خ ل ا ق لا يهدي لاحسنها إ ل ا أ ن ت و أ ص ر ف عني س ي ئ ه ا لا يصرف عني س ي ئ ه ا إ ل ا أ ن ت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إ ل ي ك أ ن ا بك و إ ل ي ك ت ب ا ر ك وتعاليت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك هذا الدعاء في الاستفتاح كان يقوله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل قراءه الفاتحه د و ت ا ن أ ط و ل أ خ ر ن الناس لكن ذكرنا ان نتحدث ن ذ ك ر ن ا ا ل ش ق ل ونحن ن ت د ا ي ة سبحانك ا ل ل ه م و ب ح م د ك و ت ب ا ر ك ا س م ك و ت ع ا ل ى ج د ك و ل ا إله ن ي ر ه أو يدعو ب د ع ا ء آخر ك ا ن أيضا ي د ع و ب ه ا ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام اللهم رب ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ت ن ح ك م ب ي ن عبادك فيما ك ا ن و ا فيه ي خ ت ل ف و ن ا ه د ح ن ي لمختلف فيه م ن نحن نحن نحن ن ك ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ك نوع كمان آ خ ر نوع ثالث من أ ن و ا ع الاستفتاح فالانسان إ ذ ا حفظ ا هذه ا ل أ ن و ا ع كلها وكان في كل ص ل ا ة ينوع بين هذا وذاك لم يكون أ ق ر ب من الخشوع ل أ ن ه لو كان حافظ دعاء واحد سيؤدي ا ل ص ل ا ة ب ص و ر ة آ ل ي ة ر ت ي ب ة لا يدري ماذا قال ولا بماذا د ع ا وهذه ق ا ع د ة في كل ا ل أ ذ ك ا ر أ ي ذكر ف و ص ي ة م ت ع د د ة ا ل أ و ل ى ل ل إ ن س ا ن الافضل أ ن يحفظ هذه ا ل ص ي غ ة ا ل م ت ع د د ة وفي كل ر ك ع ة ي س و ر الله ج ل و على ا ل ص ي ا ر من هذا ا ل ص ي ا ر او في كل ص ل ا ة ي س و ر الله ي ص ي ر من هذا ا ل ص ي ا ر زي ص ي ا ر ا ل ص ل ا ة على النبي عليه الصلاه والسلام منها اللهم صل على محمد وعلى الزواج و ز ر ي ت ه كما صلي ت على آ ل إ ب ر ا ه ي م انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى الزواج و ز ر ي ت ه كما بارك ت على آ ل إ ب ر ا ه ي م انك حميد مجيد ومنها اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صلي ت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد كذلك الدعاء بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ل ح د ه ن يقول الحد ل ا د ن ى إ ذ ا زاد فهو ا ل أ ف ض ل وكان من زيادات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ه م ن السماوات و م ن ا ل أ ر ض ومن أ م ا بينهما ومن أ م ا شكت من شيء بعد قالوا ت ل ا ء و المجد حقما قال العبد وكلنا لك عبد ل ه م لا مانع لما أ ع ط ي ت ه ولا مرضي ل م ا م ن ع ت ه ولا ينفعوا ا ل جد منك الجد ذ لكل دعاء في ا ل ر ع من الركون فلذلك اذا رجع إ ل ى كتب الفيري و م س ا ز ر ا ل ص ل ا ة يجد هذه ا ل أ ز ك ا ر إ ذ ا حافظ واحد يحفظ اثنين إ ذ ا حافظ اثنين ي ع م ل ث ل ا ث ة و ي ن و ع ف ي ك ل ص ل ا ة بين هذه ا ل أ ز ك ا ر ع ش ا ن ه يكون في كل ص ل ا ة م س ت ح ض ر لما يقول وما يؤدي ا ل ص ل ا ة ب ص و ر ة آ ل ي ة ر ت ي ب ة ما عارف ماذا غ ا ل ولا يدري ماذا ذكر في الصلاه دعوه ف ا ن ه م أ م و ر ه يكون ب ر ا و ل ل س ا ن ي ي ق ي ر ا ل ف ا ت ح ة و يكمل ا ل إ خ ل ا ص وطوال يزول براوي ي ر ك ع ولا براوي س ج د ه براوي يزول ب ر ا ل ف ا ت ح ة و ل ا ق ي ر ا ل إ خ ل ا ص لكن ح ا ف ظ يزول ب ر ا ي ك و ن ق ر ا و ي ي ل ر ا و ي ي و ل ا و ي يزول براوي يزول براوي ي ز و ر ا و ي يزول براوي يزول براوي يزول براوي يزول ب ا و ي يزول ب ر ا ي ي ل براوي ي و ل براوي ي و ل ب ا و ي يزول ب ر ا ل براوي يزول براوي ن ف و ا ح د من ا ل ن ا س ا ل ل ي ي ل ا م ت ي ز ب ر ي ن مع ا ل إ م ا م